بين جل وعلا في هذه الايات الكريمه ان الكفار اذا مسهم الضر في البحر اي اشتدت عليهم الريح فغشيتهم امواج البحر كانها الجبال وظنوا انهم لا خلاص لهم من ذلك ضل عنهم اي غاب عن اذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون الله جل وعلا فلا يدعون في ذلك الوقت إلا الله جل وعلا وحده لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلا فاخلصوا العبادة والدعاء له وحده في ذلك الحيل الذي أحاط بهم فيه هول البحر فإذا نجاهم الله وفرج عنهم ووصلوا إلى البر رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر كما قال تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة أوضحه الله جل وعلا في آيات كثيرة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 فلما انجاهم اذا هم يبغون في الأرض بغير الحق وقوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وقوله فإذا ركبوا في الفلك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 وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله إلى غير ذلك من الآيات كما قدمنا إيضاحه في سورة الأنعام وغيرها ثم إن الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده سخافة عقول الكفار وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله مع أنه قادر على إهلاكهم بعد وصولهم إلى البر بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر فتبتلعهم الأرض أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم أو يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة كما قال هنا منكرا عليهم أمنهم وكفرهم بعد وصول البر أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا وهو المطر أو الريح اللذان فيهما الحجارة أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم أي بسبب كفركم فالباء سببية وما مصدرية والقاصف ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب وغيرها ومنه قول أبي تمام إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولا يعبأنا بالرتم يعني إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتما كان أو غيره وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهم في غير البحر بخسف أو عذاب من السماء أو ضحه في مواضع أخرى، كقوله إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم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 وقوله في قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر وقوله لنرسل عليهم حجارة من طين إلى غير ذلك من الآيات والحاصب في هذه الآية قد قدمنا أنه قيل إنها السحابة أو الريح وكلا القولين صحيح لأن كل ريح شديدة ترمي بالحصباء تسمى حاصباً وحصبة وكل سحابة ترمي بالبرد تسمى حاصبا أيضاً ومنه قول الفرزدق مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كندي في القطن منثوري وقول لبيد جرت عليها أن من أهلها أذيا لها كل عصوف حصبتي وقوله في هذه الآية ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا فعيل بمعنى فاعل أي تابعا يتبعنا بالمطالبة بثأركم كقوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير ذلك تسميه العرب تبيعا ومنه قول الشماخ يصف عقابا تلوذ ثعالب الشرفين منها كما لاذ الغريم من التبيع أي كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه ومنه قول الآخر غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ضوامن غرم لدهن تبيع أي خصمهن مطالب بدين ومن هذا القبيل قوله تعالى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وهذا هو معنى قول ابن عباس وغيره تبيعا أي نصيره وقول مجاهد نصيرا ثائرا أيها المستمع الكريم بقيت من حديث المؤلف حول هذه الآية بقية نأتي عليها في لقائنا ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته